14. Cüz, Hicr suresi, sayfa 261. Ağuz bıllahi min al-shaytanir lam ra. Tilk ayet al-kitab ve Qur'an mubin.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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Ma nuzzelu al-Malaikat illa bil-hak, ve ma kanu idham zuriid. Inna nahnuzzel al-dikra, ve inna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 وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 وَلَقَدْ خَلَقْن إِ سَلََمِن صَالصَالِ مِن, من حَمَئِ مَسْنُون وَالْجََّ خَلَقْنَاهُ مِ من قَْلُ مِنَِّسَّمُون وَإِلقَالَ رَبُّ كَللمَلائكَةِ إ خَالِقُم بَشَرًَا من صلصال من حمأ مسنود فإذا سويته ونفقت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكل لاسجد لبشر قلبتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأومن أنهم أجمعون إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من Sbeğk min al-rawid, ve innajhan mel mevgedhum ajma'in lha sbeğt abwab, b kll bbb minhum juzum mqsud. Inn al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 وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبْعِهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُودٌ قَالُوا لَا تَوْجَدُ الْإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامَةٍ عَلِيمٍ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 Söyledi. Fakat, sizi kimin kutsadı? Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. لَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ وَ كان بيان ولا ينتفث منكم احد وامضو حيث تمرد وقضينا اليه ذلك الامر ان دابرها اولئك قطع وجاء أهل المدينة يستبشرون Söyledi: "İnne, olayız zifif, fakat ifzapolun ve Takkullah ve fakat kuzurd. Karu ve لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاقتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل 7... فِي 9... 10.. 11.. وَإِنَّهَا 13.. 14.. 14.. 15. 15. 15. 16.. 16.. 16.. 16.. 17. 17.. 17.. 17. 18. وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا آمين فَأَقَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَوْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَبْطِ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةُ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين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 Fesbep bi hamdı Rabbı k vakum min asajidil ve abud Rabbı k hatta yetti k al-yudil Bismillahi r-Rahmani r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 Why is It Áfyaşı Nil sociedad id bilgini Bref hal. Ilçes S商ını işin hayal bir baraha kontrol ederim aquí duy immedi俊ur. Allah'a her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 لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المستكبرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِوَهْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ ما يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبليهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فانقرض السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها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 ve الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا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 إِن تَهْرِس على هداهم فإِنَّ الله لا يَهدي مَن يضل ومالهم مِن ناصِرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ الله مَن يَموت Bela وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعدم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 أَوْ يَأْخُذَمم فِي تَقَُّ بِهِمْ فَمَاهُم بمُجِزينَ أَوْ يَأخُذَمٌ عَلَ تَقَووف فَإَِّ رَبَّكُمْ ل رَُوفُ Ave nam yarou مَا خَلَقَ kallak Allah min şeyi yetfeiye zillahu an el yemin ve al şemâil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 و ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ اللهِ لا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فموا وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيِّ رِزْقِهِ مَّا لَمْ يَمْلِكْ تَيَمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِالنِّعْمَةِ لَا يَجْحَدُونَ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 Vallahi vebül semaavat ve al-er. Vma amrü saati illa kalmhi al-bacır, avhu ve akur. Inna Allahu ala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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُقْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا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 وَسَرَابِيلَ تَبِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِيلُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ مُن رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَنقذُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَةَ وَظَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زدناهم عذابا فوق العذاب بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُلُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ ذَخَراً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْذَمَ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا بِمَا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا İnna ʿinda Allahı ıwghayr ılakum, in kuntum tağlamon. Ma ʿinda kum yanfadı, ma ʿinda Allahı baq. Vla məjziyyan al-ladıni sabahu, ajrhu min bi ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب İnna yifteri al-kalb al-ladin la yu'minun b-ayatillahi wa ulaikum al-kalibud. Man kafar bil-llahi min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 ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عملت وهم لا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 فكفرت بأنعو الله فأذاقها الله لباس الجوع والفوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم الرسول منهم فكذبوه فأقدمه العذاب وهم ظالمون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 طورا غير باو ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السانكم الكلب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب İnna ladin yastıonun Allah ilki bilä yuflihun metân qâliilu velemâtab anîm. Ve al ladin halu harâmna ma qasasna alîk min qâbl ve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 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلكوا فيه